الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما ان امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون رَمْكَ رَمِنَ الْقَوْلِ وَزُورَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتمس ذلكم تعظون به والله بما تحملون خبير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 فَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُمَتُّ كَمَا قُتِلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَزَلْنَا آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ والله ولا كل شيء شهير